المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الغبال وترى الأرض مالزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا يَصَفَ الْقُدُورَ كَمَا خَلَقَ لَكُمْ أَبُو وَلَدٍ رَضِعٍ بَلْ زَعَنَّمْ أَنَّنَّ دَعْلَكُم مُعِيدًا وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَوَلُّ الدِّرْمِينَ مُشْفِعِينَ مِنْ وَيَقُولُونَ يَا وَيْنَ تَنَا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 أفتتخذونه وذريته أومياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين ذهلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين وَنْتُمْ تَدْعُونَ كُلٌّ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّنْزِقًا وَرَأَوْهُ يُدْلِنُ نَّفْضًا نَّفَضًا أَنَّهُمْ وَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ وَكَانَ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 لا أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما هنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أئنة من يفطروه وفي آلانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يفتدوا إذا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ أَخَذَهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَذْبَحًا وَتِلكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا